وَثَرَنَ النَّاسُ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ تبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير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 ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور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 يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اقره من نفع لبيئ سلم اولا و لبيئ العشير الله يدخل الذين امنوا وعملوا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 فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْرِ من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينكم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسهد to find out who is in the heavens and who is in the earth and the sun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 من غم أعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا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 وَمَن يُرِدَّ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه اَيَامًا مِّمَّا عُلِمَتْ عَلَٰى مَا رَزَقْنَا مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ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 ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان وَنَفَا اللَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ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 ولكل أمة جعلنا منسك ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَصْلَهُ وابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يقولوا رَبُّنَا اللَّهُ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 كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأيِمٍ مِن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 افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَأَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير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 الْقَشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ لِلْحَقِّ مِن رَب بِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْفِيَهُمْ سَيِّئًا ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عكيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ رَازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتصبح بِحَمْدِهِ وَأَنزَلَ مَعَهُ الله لطيف خبير. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الغني الْحَمِيدُ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 إِنَّ اللَّهَ عِندَ النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُم إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُور لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادَعُوا إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ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 ويسلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وَبِأَسْلِمَصِيدٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ زُبَابًا وَلَا يُجْتَمَعُونَ لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا تنكذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم